هذا وقد قررنا تحويل السيد مخيمر عبد الموجود إلى النيابة العامة للتحقيق فيما هو منسوب إليه من التهامات ده ظلم وفترة أنا مش هسكت انا هقول في النيابة على كل حاجة انا مش هبقى كبش فدى اخس عليك يا ناقصة بقى بعد ما عملت منك بني قدمة مجيشت زوريني ولا مرة والله والله يا حضرة النظرة كنت بجري هنا وهنا عشان أشوفها عاملك إيه علي أنا وبعدين واعت كوني فاكرة اني مش عارفة اللي بينك وبين الواطن اللي اسمه مخيمر بس خد يبالك انا بقى اللي بقولك اهو حيستغلك لحد ما يوصل اللي هو عايزه وبعد كده حيرميك رمية الكلاب يرميني؟ يرميني فيه زا كان هو نفسه متحول للنيابة ايه؟ يخرب بيتك واقعدة كل ده من غير ما تقوليلي هو انت اديتيني فرصة؟ قعدت بستفي فيا وانا اللي جاية افرحك قوليلي بس الاول حصل ازاي د لازم يحصل يا نسمه نصاب وحرامي وبتاعهم امارات كان لازم تبقى دي اخرته يعني هي معقوله كده الدنيا فجاه تروق وتحلى ربك قادر على كل شيء طمنيني مشروعك عامل ايه اهو اديني بحاول احل مشاكل الناس مع اني محتاجه اللي يحللي مشاكلي ايه يوسري برده الراجل كانه اتبدل يا نسمه جايز الخناقات والمشاكل اللي بينك وبين حماتك هي اللي زهقته وغيرته بالعكس ده انا وحماتي المره دي بالذات ولا نفس الاحساس اللي هو حد مغيره بس يعني صعب قوي يبقى اللي في دماغنا ومين اللي في دماغكم؟ الممرضة بتاعته خلصة لصة ومية مية ده انت عتل يا دكتور والله ما كنتش أعرف انك بترقص حلو كده هو انت لسه شفت حاجة حاببتي ده نوات خلصة لصة ومية مية <متصفيق> <متصفيق> كمان ومالكنفين ده كله كايبة كئيبة اللي في البيت كانت مع قداني من حياتي كلها بصراحة هي من جهة كئيبة كئيبة وعملة نفسها فيلسوفة عالفاض بس بس بس بس ما تفكرنيش بقى خليني مبسوط يا مرحب طب أنا دخل الحمام اوعى تقع اقع اقع يا لسه وحتى لو قع ما يقع إلا الشاطر صورته صورته مئة صورة بس مش هو ده المهم امال ايه المهم الحبوب دي تحطيها في اللي بيشربه لاحسن يجرى له حاجه <تصفيق> حاجه ايه يا هبله دي هتعمل له احلى دماغ قالت لي كنت مكان يا لهوي واحنا مالنا ومال دماغه ما هي لما دماغه تظبطها وياخد على الحبوب دي هيبقى تحت امره انت عاجبك اللي بيحصل ده يا ماما وده هيعجب مين بس ما دام انت يا ماما يبقى اعتبرك بنتي وهو جوز بنتي مش ابني بصي يا سعيدة. جايس قوي يعني أن يسر ابني بيمر بقسمة منتصف العمر على حساب بيته؟ على حساب بيته ونفسيتي يا دكتورة؟ لا طبعا يا حبيبتي بس بحاول أشخص وفهم عشان نعالج المرحلة دي كتير قوي بالرجالة ويمكن كلهم كمان بيمروا بيها عرفاها يا ماما عرفاها الحالة دي ودرسها كويس قوي بس هو السؤال ليه كل حاجة بنيديها مبرر للراجل وملهاش نفس المبرر للست طب ما احنا كمان بنمر بنفس الأزمة لما ييجي علينا وقت ونحس اننا بنودع شبابنا وبنكبر والتجاعت بتملق وشنا والشيخوكة والاكتئاب اللي بييجي علينا ده خلاص يا أختي خلاص مش وقت المساواد للوقت يا سعيدة خلينا في الجدع واللي بيحصله ردي تراقيه هو لا ده رقم غريب في الوقت ده ردي برضه ألو مساء الخير يا دكتوره سعيده اسمها صباح الخير مين معايا انا الحاج هاشم العطار هاشم مين وعطاري دلوقتي اكيد رقم غلط لا غلط ايه انا الحاج حما الاستاذ شريف اللي جيت المحل بتاعي اه اه, آه خير يا حاج في حاجه مهمة؟ اه طبعا هو ممكن اجي لك امتى بخصوص ايه ما انا قلت عندي مشاكل وده وقته برده يا حاج نتكلم بكره ان شاء الله تصبح على خير تايهة ربي البلاوي دي ده راجل جلياط وقليل الذوق يا حبيبتي ما هتتعاملي مع الناس يبقى لازم تستحمليهم مش للدرجه دي يا ما هتشوفي أهل الباشا شرف اهدي اهدي خالص لغايه ما انا اعرف فيه ايه مساء <تصفيق> الخير اسمها صباح الخير اهلا <تصفيق> اهلا اهلا ازيك يا يسري اهلا اهلا ماما انت شارب حاجه يا يسري شارب هشرب ايه يعني شاي قهوه جنزبيل وريني كده إيه ده إيه ده إيه ده إيه اللي أنت بتقوليه ده أنت فاكراني طايمور ابنك ولا, ولا إيه؟ آه. طب حاسب حاسب حاسب إيه مش على بعضك ليه ماهو ماهو كله منها انصاف طب بقولك يخش نم والصباح رباح صباح إيه ونيلت إيه بس يا ماما تعالي بس العيزات خش يا يوسري أخويا خش غاية الهدومك ونام حاضر حاضر يا نبع الحنان الصافي ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة يا ربي خليك يا إنصاف يا حنينا كلك طيبة الله ده ناوي نقيتني هذا الشر عليك ده علي بس نعم يا ماما بني وبينك هو فعلا شرب حاجة يعني أنت عارفة هو أعمل إيه مش ابني وعوذاني أسكت وأهدأ لأنك مش هتخلي منه حاجة دلوقتي عبيتة بالعكس ده ممكن يقل أدبه لأنه مش فوعي استني لما يصحى ويفوق وسيبيه علي أنا صباح الخير يا حج صباح الخير يا أنفيسة إيه المزاج الرائل على الفجر ده عيب ولا حرام ولا مكروض لا بس مستغربة من إمتى وإنت بتسمع أغاني ده أنت جيه عليك وقت كنت بتزعق لبناتك وتسمي الأغاني ما يصر. عشان اغانيهم ما لا, لا لا لا لا هي دي أغاني لكن حليم حاجة تانية تانية ولا تالتة طول عمرك في الوقت ده بتسمع القرآن الله أنت هتحاسبيني ولا هتحاسبيني؟ تكون الشيخ جامع وأنا مش واخد بالي أنا حر أسمع اللي أسمعه في الوقت اللي يعجبني إيه يا بابا الخناء اللي عالصبح ده؟ تعالي شوف يا بنت يا بوكي اللي قلب عمر الدياب ونقص يلعب حديد اتلمي يا أولي فيه إيه بس يا حج؟ مفيش من بكرة تاخد خطيبك وتروح تعمل التحاليل بتاعت قابل الجواز دي؟ يسري يا يسري عايزه ايه اصحي عشان عندك عياده في المستشفى مش رايح مش رايح ليه هي اتلغت بعدين بعدين بعدينها بقولك لا قولي دلوقتي ايه اقولك دلوقتي هو انت مديره المستشفى ولا صاحبتها ولا اطلع بره يا سعيده سيبيني انام نعم انت كمان بتطردني بقولك اطلعي بره يا سعيده ايه ايه يا اولاد ايه اللي بتعملوه ده الصبح الله الجيران سامعين صوتكم البي ابنك بصحيه يروح شغله زي الناس المحترمين انا حر اروح شغلي ما روحش شغلي ما حدش لي دعوة بي طيب خلاص خلاص خلص, خلص, خلص. انزل انت, انت حبثي الوقت عشان تحيطبور الصباح انت النظر يا حبيبتي لازم تكوني قدوة بلى قدوة بلى زيفة عشان خطر يالا عشان خطر انا هتصرف وهو من امتى بيشرب؟ عمره مع ملح لا يبقى الموضوع ده زي ما بتقولي فيه ان ده في إنا وكانة واخواتها وكل حروف الجر كمان هه يخرب بيت خف الدمك حتى في دي بتهزري انا لا بهزر ولا بتنيل انا من قهرتي وغيظي وسكتت له مامته اللي منعتني ما هي امه برده لا بصراحه هي هدت الموضوع لانه كان ممكن نتطلق فيها النهارده يا ساتر لا لا لا مش للدرجه دي طب الحمد لله انها تدخلت بس المهم هتعمل ايه معاه اسمع يا اذا كنت فاكر يعني ان الكلمتين على الشخطتين اللي عملتهم في مراتك الصبح هيخلو عليا تبقى عبيط جرايا ماما انا ما اسمحلكيش لا هتسمحلي غصب عن عين امك كمان اه وهتقولي بالراحه كده كنت فين ومع مين فاهم اكتب يا ابني وقد اغلت النيابه سبيل المتهم مخيمر عبد الموجود بضمان محل اقامته